قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنكُمْ بِدَعِينَ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَجُودُ قَالَ يَا شُعَيْبَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِنْ لا تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رطك لرجناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهط يا اعز عليكم من الله واتقتتم ورائكم ظهر ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم عملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يقزيه ومن هو كاهب وارتقبوا ان معكم رقيم ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخفت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جافين كان لم يغنوا فيها